أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك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 أعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح إسلامية. زوروا موقعنا على دابل دابل دابل دوت ملامح دك.